أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. فَمَا لَكُنْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَغَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَلْتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُونَ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُذُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أو لا نصير إلا الذين يظلمون إلى قوم بينكم وبينهم مفاق أوجاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلكم أو يقاتلوا قومهم. حَلَّلَ لَكُمْ اللَّهُ أَن تُحِلُّوا لِنِسَائِكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الَّتِي أُوتِيتُمْ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا اللَّهُ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركحوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم صورا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 فإذا كان من قوم عدو من لكم وهو مؤمن فتحرير رقابة مؤمنة وإذا كان من قوم بينكم أبينهم ميثاق فديتهم مسلمة فلا أهله وتحرير رقابة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 يا ايها الذين امنوا اذا غربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم سلاما لستم مؤمنا فتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغام كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينو إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستمي القاعدون من المؤمنين غير للضرع والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجه فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستوعفين من الرجال والنساء والملدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعف عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ فَمَن يَخْرُجْ مِن بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجهه على الله وكان الله غفوراً رحيماً وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفَتُمْ أَيَّ فَتِينَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا نَكْمَ عَدُومًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ ضَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ مَنْ يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ ضَائِفَةٌ خُرًا لَمْ يُصَرُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ مَنْ يَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْنِحَتَهُ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 تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُلُوا عِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَذَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَعِيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِينُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَهَٰذَا يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا زلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرّك ولا تكل الخائنين خصيما الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ أَنْفُسَهُمْ إن الله لا يعب من كان خوانا أثيما يستخفون من النساء ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا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 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ اللَّهُ الذي من حكيم ومن يكسي بخطئه اغيث من ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتان واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ما رحمت لهم الطائفه من اين يغلك إلا أنفسهم وما يغرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما